وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا مِن كُلِّ دار تَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ ءَنَدًا ذَٰلِكَ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ الله شديد للتبَرََّ الذيينَ التُبِعُ مِنَ الذيينَ التَّبَعُوا وَرَأوُ الْعَذاَبَ وَتَ قَطَّعت بِهِمُ الْ الأسبْاب وَقَالَ الذينَ التَّبَعُ لَ أنلَناَا كَرَّّةَ فَنَنتَبَر الرَّأى مِنْهُم كَمَا تَبَررَّأُ مِن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 غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزلون اللههُ مِنَ الكِتاب وَيَشْتَرونَ بِهِ سَمَنَ قَلييلًا أُلائِكَ ماَا يَأكُلونَ في بُطُونهِم إِلا الن أُلائكَ ما يأ